بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور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 الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويذغون ها وجا اولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا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 وَإِذْ طَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَذْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن لماذا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 غاثهم بصنوم بالبجيرات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا ان كفرنا بما اوسمتم به واننا في شك مما تدعوننا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 فَإِن يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَرَائِهِ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَنَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ قال الذين كفروا برسلهم لنخرجن منكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى الاله ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْسَحُوا وَخَادَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدِ يَتَجَرَّعُهُ كَنُورٍ وَمَا هُوَ بَمِنِّيرٍ وَمِنْهُ مَا رَأَى عذَابٌ وَلِيْمٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَخْدَعُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذالكه هو الضلال البعيد الم تر ان ان الله خلق السماوات والارض حقا شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز وبرزون الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون على من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سوى قال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعدا حق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموني و جَعَلَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا جَنَّاتِ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ آلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ بَوَارٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَنَوْا عَلَى اللَّهِ إِثْمًا مَتَّعْتُمْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ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 انصري فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي ديوان غير ذي دي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم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 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ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 نُطَيْنُ مُقِنَّ عُرُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرْ إِنَّ يَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا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 يضل الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزيز ينتقم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَوَشَّىٰ وَوَمِنْ نَارٍ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ